الصغير عليه زكاة، الكبير عليه زكاة العبد عليه زكاة، الحر عليه زكاة كل الناس، كل المسلمين والحد الأدنى هو أن يولد قبل غروب الشمس تولد، يبقى كده وجب عليه زكاة الجنين لو كان في جنين في بطن أمي، هل عليه زكاة؟ زكاة الفطر لا؟ ليس عليه زكاة الفطر، إنما يستحب أن يخرج عنه إنما مش واجب عليه الزكاة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 وهو خمس أفراد الأسرة خمس أفراد يبقى عليه خمس, إيه؟ خمس صعان من الرز او خمس آصع من الرز طيب، ما عنده في البيت رز لكن معها فلوس يجب عليه أن يشتري الأرز الصعر الرز بكام؟ الصعر 3 كيلو تقريباً أو 2 كيلو وتسعمية طيب، يبقى لو كيلو مثلا بأربعة جنيه يبقى 12 جنيه الفرد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 ويدخل الصرور عليهم ليكون العيد يوم فرح يوم فرح وسرور لجميع فئة المجتمع وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين حديث صحيح وأيضا فيها اظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيام شهر رمضان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 السلفين قالوا خدوا بمسألة فيها إجماع إنه لو أخرج صاع من طمف إجماع العلماء على إنه يجزئوا صح؟ ومع ذلك يشنع عليه معين المسألة اللي خدوا بيها ديت خدوا بيها يجزئوا بالإجماع وال وال والفريق الآخر لما خد جواز إخراج القيمة خد بقول قول الإمامة وحنيفة الذي يخالف الجمهور والأدلة مع الجمهور ومع ذلك يقولوا إن السلفين هما اللي بيعملوا مشاكل فقهية زي البنوك بالظبط يطلع مجمع البحوث سنه 61 انشئ 61 بس الفتوى طلعت 65 بحرمه البنوك فوائد البنوك بالاجماع مجمع البحوث بتاع بتاع الازهر بالاجماع يحرم فوائد البنوك السلفيين خدوا بالفتوى والتزموا بيها وتمسكوا بيها والازهر خالف الفتوى وقال على المسلفين انهم متشددين طب انتوا من عندكم الفتوى طالعه من الازهر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 هو اصل فقه الامام البخاري ما يبقاش فقه صريح وعشان نقول نميل او لا هو فقه الامام البخاري اتخذ من التراجم بتاعته غير صريحة وبرده اختلفوا ان الامام البخاري هل هو ده مذهبه ولا لا من ترجمه واضح انه يميل بس حتى لو الامام البخاري مال او غيره هو هياثر هو الامام البخاري هو النبي اعتبر يا اخي ان الامام البخاري قال صراحة. هتؤثر في المساله ما تفاء الامام هو افقه من البخاري بلا شك وإمامة وحنيفة ورأس في هذه المسألة كل من جاء بعد الإمامة وحنيفة تبع له حتى لو البخاري أنا أقولك شيخ الإسلام سام نفسه خلف المذهب وتابع شيخ الإسلام سام في هذه المسألة فليس ستفرق عندنا البخاري قال ولا لا. يعني هو مذهب وهي المسألة إيه تفرق إمتى بقى لو قلنا أنه لا حد قلب بها من فى النار وقارب البخاري قال لا تفرق لأن كلام البخاري فيها سيؤثر في المسألة ورأس يجعل الخلاف فيها سائق ولا لا ويبق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 دول أصناف الزكاة في أصناف تانية لا يجوز دفع الزكاة لهم أولهم الأغنياء والأقوياء المتكسبون غني أو قوي متكسب لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب هذه الصحاحة الألباني لكن يعطى العامل عليها والغارم ان كان أغنياء يبقى هما الاثنين عليه يعطوا إن كانوا أغنياء الغارم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 الحسابهم الجاهل الأغنية من التعفخ تعريفهم بسمهاهم لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض ليه لأن هم انشغلوا يقال أن الآية النزل في أهل الصفة فانشغلوا بالعبادة عن الضرب الضرب في الأرض يعني التجارة يعني السفر من أجل التجارة والتكثم فانشغلوا عن العبادة بذلك ف... فجعل فيها إيه؟ هذه الآية من أجل أنهم انشغلوا افتقروا بسبب الانشغال بالعبادة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 منواجببة أن النف... من النفقط عليه يحرم أداء الزكاء اللي. من وجبت أن عليه يحرم أداء الزكاء إلي. زيد ابن أو الأب أو الزوجة. فلا يجوز دفع الذكاء إلى من تجب على المسلم نفقتهم فقطهم كلآباء والأمهد والجداد والجدات والأاد وأولاد الأولاد لأن دفع الذكاات.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 ويسقي الدين مجانا ما دام هو راجل كريم يقول له انا اخر واحد سدد اللي عليك كله انا اخر واحد عشان خاطر لا تكون فيها شبهه فانه يريد انقاذ نفسه او التخلص من من الدين الثقيل النوع الثالث الكفار غير المؤلفين فلا يجوز دفع الزكاه إلى الكفار المؤلفين بس واحنا قلنا المؤلف قلبه هو ده اللي يديله الايمان امام المسلمين الذي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 قال النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم هاشم خلف اثنين عبد المطالب ومين وثلاثة آخرين انقطع نستهم فأصبح دلوقتي نسك قال البيت اثنين بنوا هاشم اللي هم بنوا عبد المطالب وبنوا المطالب اللي هو عم عبد المطالب لأن اسم عبد المطالب اسمه, اسمه شايدة فاكرين القصة وسمي عبد المطالب نسبة, نسبة إلى عمه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 والراجح أنه الوهنة معنا أو الفقراء أو المساكين أو العاملين عليه وبرضو في الآية للم تمليك إنما صدقاته للفقراء اللام دي يسموها للم التمليك لأن الفقير لابد أن يمتلك زكاة نفسه بمعنى أننا مثلا لقيت واحد فقير وعايز أجيب له الزكاة وما يعني